وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَشْئِ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى Before mm Stand by. Wow. الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا, تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء 119. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد في الأرض تَنْسَونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا تَنْسَونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا يُصْعِبُ شَيْئًا كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي ذَاكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ فتغنى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسأل Amen. أَعْفَوْا وَقَالُوا قَدْ And O one. وَقُلْ قَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَنَا فَاكْفُرُوا بِهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يَقُولُونَ مَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ Any hey. مثوسعة كل شيء فَساءث قب غ وَإِذْ نَطَقْنَا جَاءَ لَسَوْفَ قَضِيكَ قفص القصص أن يتفكرون.